الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد احبابي اخواني واخواتي في الله تعالى أحباب القرآن أحباب وأصحاب صورة الكهف ما زلنا مع هذه التأملات في هذه الصورة التي تعطي وفرة غير عادية من المعاني التي تعيد احياء حياتنا من جديد سوره الكهف كانت له نورا بين الجمعتين هي نور فعلا احنا الان بنتكلم عن منهجيه الاداره الربانيه كيف ندير حياتنا اداره ربانيه في اداره شيطانيه في اداره سلطويه فيها الدكتاتورية في اداره متسيبه كل واحد يعمل اللي هو عايزه ها انما في اداره ربانيه الابارة ربانية كلمنا عن مبدأ الحوار موجود في كل القصص الاربع كلمنا عن مبدأ التفويض فلينظر ايها اذكى طعاما ابعثوا احدكم بورقيكم هذه الى المدينة فلينظر كلمنا عن فريق العمل سيدنا ذو القرنين مع الناس بيعملوا السد مع بعض لا ينفرد بالعمل كل واحد له دوره عنده مسئوليات بنكلم عن الوضوح الوضوح في العقود الوضوح في التعامل بناقض الوضوح منين سيدنا موسى لما أتى إلى, ذي القر... إلى الخضر قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا قال إنك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم به خضرا فرد عليه قال له أنا من ناحتي قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال طيب مدام الوضع كده أنا عندي شرط والأول شرط أخر نور قال له إيه؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكره. أنا هعمل حاجات هتستغربها، ما اسألش لغاية ما أنا اللي أرجع هقول لك في الوقت المناسب الوضوح ده مهم جدا في أي تعاق اللي بشوفوا الحياة بين الاخوه وبعض الاشقاء وبعض بين الـ الـ الشركاء وبعض عقود كبيرة وصغيرة باموال واعمال وخدمات سواء كانت تطوعية ولا بفلوس ان في حاجة اسمها الغرر والنبي صلى الله عليه وسلم نعم بيقع الغرر غرر يعني ايه؟ يعني جهالة غرر, غرر يعني حاجة مش واضحة مش معروف انا هشتغل قد ايه وهاخد قد ايه مش معروف احنا العقد ده الامتة نهايته امتى طيب لو في بارت تايم او فيه يعني نص عمل ولا عمل كامل في عمل زائد هل عليه اجر ولا معلهوش ولا هو داخل ضمن الراتب كل الاشياء التي توضحها في التعامل نكتب كل شيء اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الدين ده مش لازم بفلوس يا جماعة الدين معناه التزام اي التزام بين اتنين لازم يبقى واضح كده انا زمان يمكن سنه 87 خدت شقه جديده ورحت اعمل لها مطبخ واتفقت مع الراجل على المطبخ قال لي هعمله ب 1400 جنيه فقلت له نكتب عقد قال لي نكتب عقد على 1400 جنيه قلت له ان شاء الله 200 جنيه بحيث ان انا لك نص المبلغ الان وربع المبلغ في نص شغلك وآخر حاجة في المبلغ بعد ما تركت مش نحن اتفقنا على كده قلت له هنكتب الكلام ده حاجة تانية اذا في تأخير مني في الدفع في غرامة اذا في تأخير منك في التسليم في غرامة قل أقول له شار نور لا قلت له متشكري سلام عليكم جيت ماشي رح منادى علي التزم بالوقت بالضبط لأن أنا كنت انكويت من ناس قبل كده أعمل معهم حاجات وبعد ما يلتزمش ولا أي شيء تعاقدت مع واحد يطبع الكتاب خد المبلغ في الاول وبعدين انتظر يجيب لي الكتاب ينزل الكتاب واحرجني مع طلابي لكن في المره الثانيه اول ما كتبت العقد انت بتاخد جزء من المبلغ الجزء الثاني والجزء الاخير بعد التسليم في الموعد والغرامه 500 جنيه على كل يوم تاخير تاخر براحتك قبل المعاد بيوم كان بيطرق الباب يقول الكتاب جاهز والاساتذه التانيين يقول عمر فلان مسلم في معاده. طب مين اللي غلطان احنا لان احنا حياتنا ماشيه هرجله لقيت ان الاشقاء بالذات لما يموت الاب واحد فيهم يتولى اداره الحاجات اللي سايبها الاب من غير ما يكتبوا عقود البيع او التنازل او مين اللي هيزرع الارض مين اللي هيدير المصنع مين اللي يعني يشوف الإجارات يجمعها من البيوت مين اللي هيعمل كذا لقيت ان الكلام ده عدم كتابته بيؤدي الى ازمات طاحنه جدا طاحنة لان ما حدش كان واضح والوضوح ده بعد الوقت ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى نسيان نسيوا الاتفاق كان شكله ايه فالوضوح مبدا اداري في الاداره الربانيه كل حاجه تبقى واضحه انا عليا ايه وانت عليك ايه من حيث الزمان والمكان ونوع العمل كل شيء اتفق عليه ويتكتب ولو بين الأشقاء لو بين الأشقاء لأن الأشقاء دول الأول ناس لابد يحافظوا على لحمة القرابة بينهم أنا قلبي بيوجعني لما بشوف أي أسرة مفككة الأخ متخاني مع اخوه يأتي اخوه النهاردة على ما فيش ليه عشان أوهام عشان ما فيش وضوح الاب توفي خلاص تلت ايام العزاء الاسره كلها تقعد توزع التركه ما تتسافش ويبقى مش حدش المساله مش واضحه امتى هنبدا نوزع التركه اصل فلان حاطط ايده على كل حاجة واحنا محرجين منه ومكسوفين احسن يزعل هيزعل شويه بس احسن من خناقه تؤدي الى فرقه الى الابد تعال يا فلان توفي فلان الله يرحمه ده حق ربنا فعايزين نوزع التاركة الوضوح ده منهج رباني سورة الكهف بتقول لنا لازم كل حاجة تكون واضحة في الاتفاق اللي كان بين سيدنا موسى والخضر شوف السورة اللي هي او القصة اللي بياخدها بعض الاخوة ويعملوا منها خيالات واوهام ويعني اسرار كما يقولون خصة سيدنا موسى والخضر بعض اللي شطحوا من الصوفية وليس كلهم قد شطحوا آه الاسف الشديد بيعيشك في عالم ثاني خالص لا احنا بناخد كل آية بل كل جزء من الآية كل كلمة من هذه القصة وغيرها ونعيش معاها بقلبنا وعقولنا وأنفسنا ونطلع منها بفضل الله ومنته ورحمته وكرم علينا درر في الإدارة الربانية ايضا من الإدارة الربانية اذا في وضوح في حوار في تفويض فيه فريق عمل في تدرج في التعامل الإداري تذكير فعتاب فحسب أنت أب أو أنت أم أنت مدير مدرسة مدير إدارة مسؤول في نادي مسؤول في وزارة في أي مكان أي وحدة أنت مسؤول عنها عادت وعملت حوار وشفت أفضل طريقة الوصول للقرار واتفقت في وضوح عند الكل ايوه في وضوح كل واحد تيم وورك فريق عمل عارف هيعمل ايه ايوه طيب واحد نسي وما قادش واجبه نعمل عقاب من اول مره لا ما صحش قصه سيدنا موسى والخضر بتقول لنا في تدرج ثلاث مستويات تذكير لما اتفق مع سيدنا موسى انه ما يسألوش عن اي حاجه حتى يحب لهم من ذكرى ذكرى عمل ايه سيدنا موسى سال من باب المسؤوليه من باب اداء الرساله لانه رسول أول ما بدا قال له هذا تراق بينه وبينك مع السلامة ما... لا, لا لا لا لا لو كل واحد يشتغل معانا نبقى بالطريقه دي أول خطأ مع السلامة لا يبقى زوج مع زوجته ولا أخي مع أخوه ولا شريك مع الآخر لن يتعامل اثنان مع بعضهما ولست بمستقن أقل لا تلمه على شعف أي رجال المهذبه من اللي كامل في كل حاجة ومعندوش أخطاء سيدنا موسى قال ألم اقل إنك لم تستطيع معي صبره أنا مش قلت إنك مش هتصبر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسره يعني حوار مؤدب راقي تذكير قال له ما تاخذنيش المسامحه آسف ما طب لما سأل مرة تانية عن قتل الغلام ما قالوش قال ألم اقل إنك لم قال ألم أقل لك لك أنا بكلمك أنت اه يبقى اذا التذكير اقل ليه لاتاب يعني اي ما صحش انا, أنا قلت لك قبل كده انا كلمتك قبل كده قال الم اقل لك لك دي قوه اداريه والتون بيطلع يعني الاسلوب بيعلى في, في الايه في, في الكلام الاداري لازم يبقى كده طب المره الثالثه سأل طب معلش بقى المره دي والمره دي والمرة دي في مديرين وفي أباء وأمهات عنده ضعف في الشخصية بتاعته الخطأ يحصل مرة واثنين وثلاثة وعشر وإيه محرج يتكلم أو يعني اتسبها ما تبشي تتصلح بقى لحالها ومعلش يعني ما ده الإدارة المتسيبة دي مش إدارة ربانية الإدارة ربانية تذكير الأول الخطأ نفسه نفس النوع بيتكرر في عتاب الراجل اللي زوجته المدير للشخص لل... لل... لل... لل... لل... لل... اللي بيشتغل معاه مدير المدرسة للمدرس اللي عنده أخرت يا أستاذ يعني أول مرة الأستاذ بيتأخر بيقوله أنا مش شيدك كحلي خبرية يعني أي يقوله المواعيد اللي اتفقنا عليها في الجلسة الإدارية بتاعت المدرسة إن الساعة سبعة ونصف الدراسة بتبدأ بس, بس كير المرة التانية وبعدين يا أستاذ فلان إيه الحكاية إن شاء الله خير المرة التالية لا في مسألة في خصم قال هذا فراقه بيني وبينه خلاص تب فراق مش هنشوف بعض تاني لا في وضوح قلنا سأنبئك بتأويل ما لم تصع عليه صبرا أنا برضو هقول لك رغم أن احنا اختلفنا معرفناش نستمر مع بعض إنما أنا يعني بأذكرك بأن في أسباب أنا عملت بها هذه المسألة سأنبئك يبقى ثلاث مبادئ نفس كل أب وكل أم يتدرج بتدرج القرآن الكريم اللي هم ايه رقم واحد تفكير رقم اثنين عتاب ثالث ح... حاجة عقاب. ممكن نتفق مع بعض في الأسرة لو واحد غلط احنا بنذكره كلنا او اللي شافه يذكره من الأولاد بالاب وام حتى للابن يستدرك على الأب والأم يا بابا مش انتوا قلتونا كده بس بأذب كده انما طبع الولد مش عاقب بابو انا بتكلم يعني في التذكير كلنا نذكر بعضنا ولقيناها كمان كلنا نعاتب بعضنا لكن الابن ما يعترفش لابوه والطالب ما يعترفش الأستاذ فالمهم فهنا البدايه من الاب لما يشوف ابنه نسي مش متفقين يا ابن نعمل كده انا اسف يا بابا انا نسيت خلاص الاب ما يعملهاش عله وديل اتاني شابكه في الولد طول عمره طب المره الثانيه لا احنا متفقناش على كده ما اتفقناش على كده يعني لغه لغة عتاب ما صحش عيب في امهات كثيرات بتشكو الاب بيجي والاولاد بتغلط قدامه ولا بينطق بكلمه والقصه ده مسؤوليه الام خلاها هي ايه يعني تتفلق فيهم وهم يتفلقوا بيها لا ما ينفعش لازم قالك دور تربوي طيب نتفق مع الاولاد طب لو ذكرنا الواحد المره الاولانيه وعاتبناه في الثانيه ولسه بيرتكب نفس الخطا العقوبة تبقى ايه؟ اه ممكن ما يأكلش معانا كلنا هنخصم يوم او اثنين ما يأخدش مصروفه او يأخد نص مصروفه اه والله ممكن يكون فيه يعني ضرب خفيف اذا كان الولد في سن يعني اقل من سن 14 سنة ضرب تأديب وليس ضرب انتقام او ضرب فيتفق على منهجية وقالية ممكن يقول له انت تستحق ايه من العقوبة قل على عقوبة نسبك دي مبادئ إدارية بناخدها من قصة سيدنا موسى والخضر تذكير فعتاب فعقاب أي واحد ما ياخدش بالملهجية المتدرجة دي يبقى فعلا شخصيته ضعيفة أو إضافته غلط يا شخصيته ضعيفة تذكير تذكير تذكير وخلاص وقف على كده لا بيعاتب ولا بيعاقب أو من أول مرة بيعاقب وعلى العمال والبطال عمال يدي خصومات ويدي معرفش إيه كل ده غير صحيح منهجيه الإدارة الربانية كما قلت أول حاجة حوار ثاني حاجة وضوح تالت حاجة التفويض، ربع حاجة فريق العمل خامس حاجة العتاب أو التذكير فالعتاب فالعقاب في طريقة التعامل مع نسيان أو أخطاء الآخرين لسه في أشياء إن شاء الله في حلقة قادمة سوف نستخرج من كنوز سوره الكهف بعضا من منهجية الإدارة الربانيه نراكم على خير أسعد الله أيامكم ولياليكم بحبه سبحانه وبطاعته سبحانه وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب كتابه الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته